Allahumma salli wa sallim Ala seyyidina muhammadin love من أنا، من أنا، من أنا لولا كوم كيف ما خبكم، كيف ما أهوكم من أنا من أنا من أنا لو لكم كيف ما حبكم كيف ما أهوكم من أنا Don't um.